لكنها كانت مهمة كان عنوانها السلفية منهج ملزم لكل مسلم وبينا أن السلفية ليست يعني منظمة ليست جمعية ليست هيئة إدارية أساسا السلفية قبل كل ذلك هي منهج في فهم الإسلام وفي العمل به وأن كل مسلم مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن أن يفهم الإسلام ويطبقه طبقا لمنهج السلف الصالح أو منهج أهل الحديث أو منهج أهل السنة والجماعة سمها ما شئت فنحن لا تتعبدنا اللافتات وإنما هي باختصار شديد منهج في فهم الكتاب والسنة والعمل بهما وذلك وفق ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم ورب عليه أصحابه الكرام وتابعهم على ذلك التابعون وتابع التابعين إلى يومنا هذا يعني بإحسان إلى يوم الدين. فهي هي عبارة عن الإسلام نفسه، لكن هي طريقة معينة في فهم الإسلام تميز لها عن الفرق الضل التي انحرفت عن أهل السنة والجماعة كما بينا ذلك من قبل. ومن ثم نحن لا نعتقد إطلاقا لا سلفية حكر على الدعوة السلفية بالاسكندرية ولا على أي كيان سلفي سواء. إخواننا ومشايخنا في جماعة أنصار السنة المحمدية أو أيا كان سواء فرادة أو الجماعات أو تنظيمات تنتسب إلى السلفية فليست حكرا على أحد لأنها منهج وليست تنظيما فمن ثم العائلة السلفية الناس تتعجب الآن ويكثر النقاش من أين أتى السلفيون حتى ان بعض الإعلاميين يعني يعني يعني يقول ده الإخوان كانوا أرحم يعني تطلعون منين السلفين وبدأ الناس تجاوب السؤال وتناقشوا من أين أتى السلفيون هم يتصورون السلفيين الناس نزلت كده من الفضاء الخارجي غزاه من الفضاء الخارجي هبطوا عليهم فجأة وذلك بسبب شؤم هذا المصطلح الكريه مصطلح النخبة النخبة المثقفين والكذا وكذا اللي هم تعالوا رب كبروا على خلق الله إن هم المثقفين ومن عداهم دون ذلك هم النخبة والصفوة أما هؤلاء الآخرون فينظرون اليهم نظره دونية ومن ثم ظلوا في أبراجهم الفكرية العاجية يتكلمون عن العلماء والقولبة والصفوة والنخبة ويتباهون بهذا اللقب الفارغ وهم معزلون حقيقة عن يعني الشرع وعن جسد هذه الأمة ومن ثم كانت الصدمة شديدة جدا عليهم حينما اكتشفوا أنهم يهيمون في فراغ اكتشفوا عند أول اختبار أنهم يعني محدودون جدا في كل شيء هم عمرهم حربوا ما أحد حرب هؤلاء جميعا بالعكس كانوا مطلق اليد في تكوين الأحزاب وفي الإعلام وفي الجرائد وميزانية من الدولة تنفق عليهم على هذه الأحزاب ثم اكتشفوا أنهم مجرد أحزاب كرتونية وفقاقع هوائية في الواقع عند أول اختبار يعني صفعوا صفعة خروا منها لليدين وللفمي فذا واقعك بذل بقى ما يستمروا في هذا الأمر ويتمادوا في هذا الأسطب المتعالي على خلق الله يعني انزلوا بقى في مجال المعركة الحقيقة في الشارع مع الناس أحسوا بألم الناس لأنكم إذا اقتربتم من الناس مش ممكن أبدا تجرؤوا على أن تشتموا عقيدتهم ولا على أن تطعنوا في دينهم ده الكلام اللي بيمشي عليه الإعلام ده يدل أن هما في معزل تمام عن حس هذا الشعب الذي يعتز بإسلامه ويبذل روحه ودمه وكل نفس في سبيل عقيدته لسه ما اكتشفوش لسة ما ما ما لم يعني يواجهوا الواقع وإنما يعيشون في حينة الإنكار إن لا بيحاولوا لسه بيحاولوا وحيستمروا إلى حين لا شك يعني في مواجهة هذا الواقع الذي يعتبرونه يعتبرونه أليما لا الناس نظنون ان عامة مسلمي مصر سلفيون بمعنى أن نحن إن أهل مصر في الجملة ندخل في نطاق أهل السنة والجماعة ليس فينا أي قمة تذكر لرافضة ولا بهائية ولا عبد شيطان ولا أي شيء من هذا الأصل في أهل مصر المسلمين أنهم أهل سنة منذ حرر صلاح الدين مصر من احتلال يعني فكري بخلاف تحريره للقدس من, من الاحتلال الصليبي لكن صلاح الدين أيوه له جميل عظيم جدا في أعناقنا نحن المصريين حينما حرر مصر من سلطة الدولة العبادية الخبيثة المسمى الدولة الفاطمية والتي نشرت هذه العقيدة الإلحادية في ربوع مصر أو حاولت أن تنشرها وصمد علماء مصر يعني مدة طويلة حتى بقيت في زي ما قلنا في الفولكlore أو الثقافة الشعبية المصرية كلمة تعبر عن كراهية ال السنة في مصر المسلمين للمنهج الرافضي هو الناس مش هي بقية في تراثنا وبنتداولها في الشتم. لكن الناس مش ملتفه ده جات منين؟ يقول له ابن الرفضي الرفضي الرفضي الرافضي فالناس مش فهم يعني ايه ابن الرفضي او الرفضي هي الرافضي دي تاريخ طويل جدا نفوض احنا درسوا الحقيقة باتقان موضوع تاريخ الدولة الفاطمية العبادية ووضعها فيه يعني مصر على ايه الاحوال من جميل العظيم جدا صلاح الدين الايوبي انه استطاع ان يحرر مصر من سلطان هؤلاء القوم وعادت مصر لمنهج الأشاعرة اللي هو يعتبر أقرب إلى أهل السنة والجماعة أقرب نسبيا لكن بلا شك إنه بعيد جدا عن منهج الرفضة ومنهج الشيعة والفاطميين فمن ثم الأصل في أهل مصر أنهم مسلمون أنتم بس النخبة عاشين في الحواجز في الصلاة والصالونات الأدبية والفنادق الفخمة وهذه الأشياء وأنتم زور مش حاسين ناس دي لينها إيه بتحسبونا كلنا زيكم لما واحد يتجرأ على الذات الإلهية ويتكلم بكلام يعني نفس الشخص يتكلم يحيي جميل لما يتكلم على بابا الأخباط في المقالة الوحدة يمكن عشر مرات يقول قداسة البابا قداسة البابا قداسة البابا ولما يتكلم على الله سبحانه وتعالى وكأنه لا يعيش ولا يعرف مع عقدت هذا الشعب إيه عقدتهم إيه دينهم إيه المفروض يحترموها هم يقلدون الغرب في كل شيء. الغرب ليس عنده شيء مقدس حينما يعني يلحون على تعبير الدولة المدنية الدولة المدنية هؤلاء أيضا هذا مظهر مظهر مظاهر انفصالهم عن الواقع هذا هذا الشعب لو كانوا يعرفونه عن قرب لو كانوا يدخلون المساجد لو كانوا يحضرون دروس العلم لو كانوا يتكلمون مع غير المثقفين اللي هو إحنا اللي هم هم النخبة وإحنا بقى الحاجة تانية. فهذا التعالي دي تمن التعالي وراء كلمة النخبة والصفوة وعليه القوم فما زالوا يعيشون في هذا الوهم وبالتالي بيزداد انفصالهم عن الواقع بعمروا الوقت لماذا؟ لأنهم يعني يأبون أن يعيشوا بيننا أن يعرفوا عقيدتنا أن يتحمسوا لمنهجنا في الحياة فعمت أهل مصر هم أهل سنة ما عندناش في السلفية يا جماعة كرنية عضوية ما فيش كرنية عضوية لأي واحد فيكم ولا في أي مكان في مصر لأننا كلنا مسلمون ما فيش عدوية لمنهج السلف أي مسلم مطالب أن يكون سلفيا لا أقصد معنى الحزبي أو التعصب الحزبي المقيت لكن أقصد فهم الإسلام كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكما فهم الصحابة القرآن والسنة وده هي قافلة العظمى من أهل الإسلام في كل التاريخ الإسلامي إلى اليوم هذا هو السواد الأعظم من المسلمين ينتمون في الجملة لأهل يعني السنة والجماعة فدي عقيدتنا وهذا منهجنا فالسلفية مش حكر على فئة معينة بتتميز بالاسم ونحن لا يهمنا الاسم إطلاقا لأنه ممكن تطلق أسماء كثير أهل السنة والجماعة سبيل المؤمنين أهل الحديث السنة الجماعة وهكذا دي ألقاب كثيرة لا يهمنا اللقب يهمنا محتوى هذا يعني اللقب فالحقيقة أن العائلة السلفية بهذا المعنى عائلة كبيرة جدا في مصر وهي الثقل الحقيقي في هذا الشعب وإن كرهت الصفوة وإن رغمت أنوف النخبة هذه العائلة الحقيقة بفضل الله سبحانه وتعالى هي متواجدة في أعماق المجتمع المصري يعني تنتج لنا كل يوم من العجائب يعني أنا عن نفسي أول مرة للأسف شيء طبعا من تقصيري التفت لشخص اسمه الهيثم زعفان وأنا أعجب للمستوى العالي جدا في الرقي في الثقافة وفي التناول وفي نفس الوقت الولاء الرائع الإسلام ولأهل الإسلام وهو أخ يعني أنا بحسب أنه هو مش مصري طلع أخ مصري بحسبه لو توجه تاني طلع هو سلفي وفي نفس الوقت في نوع من اللي يعني عندنا كنوز في داخل مصر نحن لا نحس بها لأننا مش جمعية فيها عضوية ومنحص الناس ونقول ده معنا وده مش معنا أطلاقا لكن لأن دي طبيعة المجتمع المصري أنه مجتمع فخور بانتباعها لإسلام بفهم السلف الصالح بفهم الصحابة والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين فالكتاب الذي نتدرسه كتاب المصطلحات الوافدة وأثرها على الهوية الإسلامية مع إشارة تحليلية لأبرز مصطلحات الحقيبة العولمية الأستاذ هيسم هيثم زعفان أنا عرفت أنه شاب يعني في تقريبا منتصف الثلاثينات أو أقل قليلا وما شاء الله على ذلك عايز أقول ده المفروض عصر الشباب بقى. يعني المفروض أن الشباب يتبوأوا مقاعدهم الذي يستحقونه لأن هذا عصرهم هم وليس عصر يعني ذوي اللحى البيضاء عندنا شباب والله الحمد في كل مجال المجالات في أي مجال في كل خطاعات المجتمع يعني أصبح حتى, حتى يعني أي مجال في التخصصات في أي شيء موجود ولله الحمد ناس على أعلى المستويات يعني لو مسكت الطب هتجد عددا كبيرا من أساتذة كليات الطب مع الحرب التي كان يحاربون بها لأن حتى المتفوق كان يحصل تدخل أمني في تعيينه في لو كان ملتاحيا مثلا أو متدينا كان التقارير هي اللي بتعين وهي اللي بتعزل وتعرفون القصص دي الطويلة دي ومع ذلك والله الحمد فرضوا أنفسهم بكفاءتهم وبجهدهم على الواقع. يعني في كل تخصص من, من, من أكبر الأساسين هم إخوة سلفيون والله الحمد. في كل مكان. فبالتالي هم نخبة عايشين لسه في الوهم العاجي مش قصر عاجي. ده هو وهم عاجي. يحلمون بأنهم ذوي ثقل ويغترون بالصوت العالي. هو الصوت العالي طنان يعني ما يعكسش حقيقة على الواقع. لأن, لأن إحنا فعلا الاستفتاء الأخير الناس كلها قالت أكيد ستكون النتيجة لا كل الإعلام وبلا استثناء يؤذ الناس أزا ويحملهم حملا على أن يقولوا لا ومع ذلك جاءت النتيجة صادمة مع اعتبار أن هذه النتيجة لا تعبر بصدق أيضا عن أهل السنة وأهل الإسلام في مصر لماذا؟ لأن قطاعا كبيرا جدا من المسلمين في مصر منهم من كان الأمر مختلطا عليه مش قادر يحدد مش فاهم قضية عسيرة الهضم شويه بتاعت الدستور وكذا وكذا ومنهم ناس بت يعني متأثرة بكلام الثوار لا المفروض يحصل تغيير شامل للدستور ومنهم عدد كبير هو غير متفطن لبعد موضوع لا أو نعم هي القضيه في حد ذاتها أنا نفسي كنت أميلي نحن نقول لا لو ما كانش فيه خطر على المادة الثانية مش شيء طبيعي بعد أي ثورة بيوزال الدستور الذي يتعلم من جديد يعني هو كلامهم منطقي لكن هم غير منتبهين للمؤامره على هوية مصر الإسلامية ولذلك ناس كثيرة من سمعوا كلام بعض الدعاه في هذه القضية ممن قالوا لا أو لو كنا فهمين الموضوع كده كان حتما هنقول نعم فالعدد الكبير ده في في عدد كبير ما حضرش الاستفتاءات اصلا يعني حاجة وعشرين مليون 22 مليون ما حضروش أصلا وده تقصير واللي حضره من النسبة القليلة بقى اللي هي قالت لا دي معظمهم لو كانوا فقهوا الأمر في الغالب لا يوجد مسلم يفهم حقيقة الموضوع إلا وكان حيقول نعم والله تعالى أعلم فيبقى في الآخر يعني بالكثير جدا بالكثير رح يبقى حتوق خمسة يعني, يعني خمسة في المئة بالكتير قوي أو قوي قول 2 مليون قبطي وننفخ قوي قوي في الليبراليون والنخبه والنخبة والصفوة يعني هيتلعوا في الآخر نقول مليون ننفخ فيهم جدا هم كلهم كم صحة فيه وكم حزبي ما يطلعوش يعني يعني مش قضيتنا لكن هنقول مليون تجاوزا حي... كانوا هيعرفوا حجمهم الحقيقي ويفوقوا ويفهموا ان هم لا يمثلون هذا الشعب وهم لا يحسون بنا ما يعرفوش ان الشعب المصري التدين عميق جدا فيه وولاء الإسلام لا يمكن يساوم عليه إطلاقا، فيعني الـ الـ الـ الـ الـ يعني هذه المقدمة أنا أقولها بين هذاي إن الـ الـ الـ أهل الإسلام في مصر هم سلفيون بطبيعتهم، ولا أقصد السلفيون انتماء لرأي معين، أنا أقصد في فهم الإسلام، في منهج فهم الإسلام، سميهم بأهل السنة والجماعة، سميهم بالسلفيين، سمي أي اسم مش مشكلة، كتاب والسنة بفهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ف... يعني ما عندناش بطاقة عضوية اللي يجي السلفية بياخد بطاقة عضوية لا اطلاقا فيش اي صورة من هذه الصور لان هذا هو تكوين الشعب المصري في اغلبياته الساحقة وضح. وبالتالي انا نفسي بكتشف بنواته تاني ناس او اجزاء من هذا الجسم السلفية العملاق ونحن لا نحس بهم ولا نعرفهم لتقصيرنا نحن امثال الاخ الفاضل هيثم زعفان صاحب هذا الكتاب فجزاه الله خيرا على غيرته على الإسلام وعلى هذا المستوى الراقي جدا في التناول في الحقيقة ومثله كثيرون نحن لا نعرفه ولا نكاد نحسبه وهذا طبعا لا يضرهم فديم قدم بين يدي مدرسة مصطلح آخر بعدما درسنا كلامه في قضية المجتمع المدني ف كتابه في المصطلحات الوافدة وأثرها على الهوية الإسلامية، بات ناقل مصطلح آخر وهو مصطلح الأصولية. الأصولية يقول إنه لشرف لكل طالب علم شرعي أن يكون من علماء الأصول. فعالم أصول الفقه والذي يطلق عليه لقب الأصولي له بين العلماء مكانة خاصة. هكذا يكون الاستعمال الصحيح لاستلاح الأصولية عند إطلاقه في الشرق الإسلامي الفلان الفلاني الأصولي ده لقب يعني عظيم وفخم جدا في العلوم الإسلامية بينما في الغرب يبقى إحنا في ثقافتنا الإسلامي لما يتقال أصولي كلمة شريفة وكلمة راقية جدا ودائما كان علماء الأصول أذك الناس لأن علم يقتضي فعلا عقلا مرتبا ومنهجيا وذكاء عاليا فلما بنقول في تراثنا نحن أو في ثقافات فلان أصولي بيبقى نسبة إلى علم أصول الفقه بينما في الغرب عندما يطلق مصطلح الأصولية يرتقي إلى ذهن أبنائه أو يعني يقفز إلى ذهن أبنائه مجمل دلالات تاريخية وعقدية طيب الغربي لما يعني شوف بتسمع كلمه صلاح الدين الايوبي على طول صدرك بينشرح تدعو له تذكر موقعة حطين تذكر تحرير بيت المقدس تذكر تحرير مصر من الدولة الفاطميه فصلاح الدين انت في ثقافتك لما بتسمعه ينشرح صدرك ورمز يحبه كل مسلم لكن صلاح الدين لما يسمعه اسمه في الغرب نفور وعصبيه لدرجة أخ كان كنعاش في إيطاليا فترة بيقول لي أن الأمهات في إيطاليا لما الطفل بيعمل دوضاء ويريدون أن يسكتوه فيخوفيه له حاجب لك صلاح الدين لإيه لأن راسخ في ثقافتهم كراهية صلاح الدين أيوبي رحمه الله تعالى نفس الكلمة لكن في الشرق دلالة تختلف عن الغرب نفس الشيء كلمة أصولي لما نسمعها في ثقافتنا أهل الإسلام وأهل السنة والجماعة على علم من علماء أصول الفقه طيب في ثقافة الغرب لهم ممن يتسمون بالنخبة والصفة ايه اللي بينصرف لأذهانهم يسمعوا كلمة أصولي يقول بينما في الغرب فإنه عندما يطلق مصطلح الأصولية يقفز فإنه يقفز إلى ذهن أبنائه مجمل دلالات تاريخية وعقديه تجعل من الأصولي شخصا منبوذا يجب القضاء عليه وتشويه صورة الدائرة التي يدور في فلكها فإذا ما أطلق الاصطلاح على شخص ما يسقط الغرب العقل الغربي عليه تلك الدلالات ويبني مواقفه معه من خلالها زي برضو مجتمع المجتمع المدني الغرب لما يقول مجتمع المدني اللي هو مقابل ومضاد المجتمع الديني أو الثيوقراطي ويجي المقلدون هنا من النخبة والصفوة هؤلاء حينما يسمعون كلمة الدولة الدينية بجهلهم الفاحش ولأنهم بعيدون عنا منفصلون عن ثقافتنا ورضعوا من ثقافة الغرب عندهم الدولة الدينية هي الثيوقراطية كله بيتكلم لمن دون الدولة المدنية ما تعيدوش لنا الدولة الدينية الدولة هذه عند أسيادك هناك عند أسيادك في الغرب اللي هي الدولة التي تحكم بالحق الإلهي باعتبار أن البابا أو الكنيسة كانت تجمع بين السلطة الدينية والسلطة الزمنية والحاكم في عقدته هو ظل الله في الأرض معصوم والناس يجب أن تخضع لحكمه لأنه ظل الله في الأرض هو ممثل لله ومعصوم وبالتالي لا يعترض عليه أحد أبدا في أي شيء يمليه على شعبه وبالتالي ذاق طبعا الويلات من الدولة الثيقراطية أو الدينية الكنسية ده تاريخ أسود معروف وهم بنفسهم بيسموه تاريخ القرون الوسطى المظلمه والغباء بتاع بعض النخبويين انو يقول ايه المسلمين دول عايزين يعيدونا للقرون الوسطى المظلمه جهل لفاحش جدا القرون الوسطى نفس القرون الوسطى المظلمه في أوروبا دي كانت اعظم القرون اشراقا في تاريخ البشرية في نفس الوقت لما اوروبا ما كانوش يعرفوا لسه عاده الاستحمام وكانوا يقضون الحاجه في الشوارع واضح. كان المسلمون في أزهى وأوجي تقدمهم ورقيهم وعلوهم على العالمين كانت أزهى وأعظم العصور في كل مجالات الحياة تمثلها الإمبراطورية الإسلامية العظيمة التي كانت في الأندلس وفي غيرها من بقاع الإسلام فهي عندنا ما كانتش مظلمة مظلمة عندهم هم أما نحن فليس ما يبرر إطلاقا أنك تعمم وتقول الدولة الدينية وتسقطها على الدولة الإسلامية لأن الدولة الإسلامية مش كيان خرافي مش كيان خيالي الدولة الإسلامية واقع استمر 14 قرن واقع طبق وأقام خير أماتي ونحجت للناس فيها العدل وفيها التسامة وفيها كل ما هو طيب وجميل ورحيم فالدولة الإسلامية واقع مش خيال وطبق وثبت يعني إيه حتى من ناحية التطبيقية كفاءته وإقامته للعدل بين البشر فده واقع فكيف تجهلون أو تتجاهلون هذا الواقع الطويل الممتد أكثر من 14 قرنا ثم تقول الدولة الدينية يبهي الدولة الإسلامية لا أقول الدولة الكنسية أو الدولة الثيقراطية بمثمومكم أنتم لكن تجي تطبعها على الإسلام وتقول عايزين يقوم عند دولة دينية من عندنا دولة دينية دي ممكن تقولها في حق الفاتيكان دولة دينية ممكن تقولها في حق إيران لأنها دولة دينية في بمعنى إن الحاكم عندهم إيه؟ معصوم اللي هو الإمام الإمام الإمام الاثنين عشر اللي هم يعتبر إمام كل زمان وهو الحاكم الفعلي ان هو معصوم وشرحنا لك هذا بالتفصيل من قبل واضح لكن تيجي على الدول الإسلامية أو الخلافة الإسلامية وتقول أنها في ده فاحش جدا الحقيقة ولا مبرر إلا سوا إن هؤلاء النخبة مش مننا المتعالون علينا متكبرون على على هذا الشعب هم عايشين في جو تاني خالص شربوا ثقافة الغرب وتضلعوا منها وبالتالي موقفه بالإسلام موقف الجاهل بتراث أمته التي ينتسب أولاها وبعاقذتها وبهويتها وإلا لو كان فاهم يعني إيه دولة إسلامية ما كانش يقول عايزين يعيدوا الدولة الثيقراطية أو الدولة الدينية ويعودوا يتشدقون بكلمة الدولة المدنية المدنية إلى آخره يقول الأستاذ هيثم زعفان. فكيف نشأ هذا المصطلح الأصولية وكيف يستخدمه الغرب في اختكاكه مع العالم الإسلامي وهل له من تأثيرات على الهوية الإسلامية يبدأ أولا ببيان نشأة مصطلح الأصولية يقول تشير المعادم اللغوية الغربية إلى أن كلمة أصولية هي فاندمينتاليزم حديثة الظهور جدا في البيئة الغربية كمصطلح أما من حيث مفهومها ودلالتها فقد كانت مقترنه بالكنيسة كاثوليكية كانت أم بروتستانتيه اذ كان أول أصولي أصولي عندهم يعني يتعصب لأصوله أصولي يعني يتعصب ليه؟ أصوله فأول أصولي عندما هو مين؟ هو رجل الدين الغربي ومن الظلم أيضا لك حكم رجال الدين عايزين يعده حكم رجال الدين من قال هذا؟ لأن أصلاً في الإسلام ما فيش عندنا مصطلح رجل دين إطلاقاً عندناش إكليروس ما فيش في الإسلام فرجل الدين دي عندهم هم إيه عندنا كل مسلم رجل دين كل مسلم والإسلام مش فقط داخل الكنيسة أو جدران الكنيسة الإسلام بيحكم الإسلام في كل حياته من الماهد إلى اللحد حتى هو بياكل حتى في قضاء الحاجة في أكثر من كده إيه وهو يشرب وهو ينام، شفي أذكار وفي أدعية وفي أحكام شرعية، حتى العادات مجرد أن الشرع الشريف يتعرض لها بأمر أو نه، تخرج من العادة وتدخل في نطاق العبادة، أصبحت جزء من فالإسلام دين حياة، وليس مجرد فروض، ولا رجال دين بهم المسؤولين، لا كل مسلم مسؤول عن أن يكون رجل دين، في عقيدة يعتقدها، في سلوك يسلكه، في عبادات يؤديها، في أشياء يأتيها وأشياء يكتربها وهكذا. فأما رجل دين بمعنى أن هو يتوسط بين الناس لو أحد أبنى يريد أن يتوب لازم مقدارش يتعامل مع الله سبحانه وتعالى عليه وسلم مباشرة كيب والتوبة والستر على نفسه لازم يروح على كرسي الاعتراف ويفضح نفسه بكل التفاصيل مع القسيس والقسيس بعد كده توسط له بينه والربين عشان يغفر له ما عندناش في الإسلام الكلام ده فما فيش في الإسلام حاجة اسمها رجل دين كل مسلم مسؤول عن دينه والرسول عليه الإسلام يصف الدين بالنسبة المسلم فأصف أنه إيه اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا زي النظام بتاع العقد كذا لو فيه عقد وفي خرز أو المسباحة مثلا اللي فيها الحبات الخيط اللي بيجمع كل هذه الحباب هو ده هو ده العصام ما يستمسك به فده اللي بيحفظ لنا حياتنا كلها اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا فالدين بالنسبة إلينا هو قوام أمرنا كله واضح؟ وفي الدعاء الآخر ولا تجعل مصيبتنا في ديننا إلى أن أي مصيبة أخرى تهون لكن إذا كانت في الدين فهي المصيبة التي يستعاذ بالله عز وجل منها فكلمة أصولية من حيث مفهومها ودلالتها كانت مقترنة بالكنيسة كاثوليكية كانت أم فروتستنتية إذ كان أول أصولي بمعنى يتعصب لأصوله هو رجل الدين الغربي ثم عمم هذا المصطلح محملا بمفهومه ذاك ليشمل سائر المجالات الفكرية والثقافية الأخرى لتصبح الأصولية ظاهرة عامة في المؤسسات الغربية التي تنحو إلى فرض هيمنتها وسيطرتها ونموذجها الثقافي مصطلح الأصولية في موسوعة العلوم الاجتماعية يعني في بيئته الأصلية لما نشوف بقى في البيئة الأصلية للبروتستانت مثلا بيقولوا إيه على الأصولية بيعرفوها إزاي في الموسوعة بتاعتهم الأصولية فرقة من البروتستانت تؤمن بالعصمة الحرفية لكل كلمة في الكتاب المقدس يعني عند النصارى ويدعي أفرادها التلقي المباشرة عن الله وتوضح الموسوعة أنهم يعادون العقل والتفكير العلمي و ويملون الاستخدام القوة والعنف لفرض هذه المعتقدات الفاسدة. يبقى ده من هذه الموسوعة الأصولية فرقة من البروتستانت تؤمن بالعصمة الحرفية لكل كلمة في ما يسمونه الكتاب الكتاب المقدس. ويدعي أفرادها التلقي المباشر عن الله. يتلقون مباشرة من الله. وتوضح الموسوعة أنهم الأصوليون يعادون العقل والتفكير العلمي ويميلون الاستخدام القوة والعنف لفرض هذه المعتقدات الفاسدة أما الموسوعة البريطانية فقد ذهبت إلى أن المسيحية الأصولية هي مذهب فكري بروتستانتي ظهر في القرن التاسع عشر في الولايات المتحدة الأمريكية حيث يشدد هذا المذهب على الحقيقة الحرفية للكتاب المقدس يعني عندهم أي أنه يفسر الكتاب بشكل لفظي غير قابل للتأويل الأدبي أو التاريخي وانتشر هذا المذهب بين البروتستانت بين عام 1880 و 1890 والذين كانوا في تلك الفترة يعيشون أوضاعا مضطربة بسبب الاضطرابات العمالية وبسبب تنامي هجرة الكاثوليك للولايات المتحدة وأيضاً انتشر من خلال الدراسات النقدية التي كانت تتناول الكتاب المقدس عندهم. وقد عرض هذا المذهب أي توافق توافق محتمل. المذهب الأصولي البروتستانتي عرض أي توافق محتمل بين ما إليه العلم الحديث وبين ما هو مدور في الكتاب المقدس عندهم. مش مستعدين يتفهموا ولا يتأبلوا. يحصل توافق بين العلم الحديث مكتشفات العلم الحديث وبين ما هو موجود من نصوص كتابهم مثال على ذلك رفضه نظرية التطور والارتقاء لمخالفتها قصة الخلق التوراتية ده مجرد مثال النظرية هو كان مفوضي يجيب مثال أحسن من كده لأن نظرية التطور حتى هي اسمها اسمها نظرية مش حقيقة واضح النظريات التطور الارتقاء من ناحية العلميه هي ألقيت خلاص من زمان في مذابل التاريخ في متاحف التاريخ ما حدش أبدا محترم دلوقتي يقدر يقول لنا نظرية قائمة على أدلة علمية وده موضوع نناقشه في ظروف الأخرى لكن باختصار شديد كان يجيب مثال أوضح ما يبقاش في محل النزاع لأن نظريات التطور الارتقاء ليست حقيقة علمية لكن نيجي مثلا لبعض النظريات الفلكية كان المثال حيكون أوضح هنا مش في يعني نوع من الاشتباه في المعنى فكان افضل يجيب مثال إيه؟ مثلا بعض النظريات الفلكية الحديثه المتعلقة مثلا بتكوين المجموعه الشمسيه ودوران الارض وانها كرويه كل هذه الاكتشافات التي حدثت وتصدت لها الكنيسه وحكمت بالاحراق للعلماء الذين اعلنوا هذه النظريات العلميه الحديثه وجال ليو نفسه كان صدر حكب لكن لكنه ادعى أن هو تاب من النظرية بتاعته حتى يحفظ حياته المذهب الأصولي البروتستانتي عرض أي نوع من التوافق المحتمل بينما يتوصل له العلم الحديث من اكتشافات وبينما هو مدون في نصوص كتابهم المقدس كان هذا من الأسباب التي أعطت هذا المذهب زخما قويا في فترة العشرينيات فاستفزاز لأن الحقائق الامية بتقوم على التجربة ومشاهدة والاستنتاج والكشف العلمي المتعلق بالأمور المحسوسة محسوسة يعني أشياء يمكن إثباتها بالحس ومع ذلك لمعارضتها لما عليه الكنيسة زي مثلا كنيسة تسمي العلوم بتنسبها إليها يعني مثلا الجغرافيا المسيحية الفلك المسيحي كل كل علم ينسب للايه وبالتالي دام هو مسيحي ما حدش يقدر إيه يغلطه فبالتالي اللي يخرج عليه يبقى كافر وهرتقى ويحكم عليه بالإحراق وبالإعدام وقررت الحرمان إلى يعني آخره فهذا الاستفزاز وهذا التخلف في الفهم جعل الناس تقبل بنوع من الشغف على كل ما يضاد هذا النوع من الأصولية فبدأ تترسخ فكرة كراهية كلمة الأصولية لأنهم ضد العلم يرفضون المكتشفات العلمية الحديثة أما في فترة الثلاثينيات والأورعينيات فقد أنشأت العديد من المعاهد والكليات الأصولية المختصة بدراسة كتابهم المقدس عندهم. رافق ذلك أيضا تشكل بعض الجماعات الأصولية بين المعمدانيين والمشيخين. بعضها انشقت عن كنائسها مشكلة كنائس جديدة. وفي أواخر القرن العشرين بدأت المسيحية الأصولية بتأسيس مؤسسات إعلامية من أجل التبشير. ولنشر الأفكار الخاصة بها كما أنها تمكنت من التغلغل في الحياة السياسية الأمريكية وأصبحت طرفا نافذا في اليمين المسيحي الأمريكي ننتقل إلى الموسوعة المسيحية العربية كيف تعرف الموسوعة المسيحية العربية الأصولية ذهبت الموسوعة المسيحية العربية إلى أن الأصولية عبارة عن موقف فكري وتصرف عملي يتسم بهما أحد المذاهب البروتستانتية الأمريكية الذي ظهر في القرن التاسع عشر، فهو يقول بأن نصوص الكتاب المقدس عندهم يجب أن تفهم فهما لفظيا، فلا تراعى الفنون الأدبية ولا نيات المؤلفين، الأمر الذي يعقم كل بحث تفسيري وكل تفهم عميق للنصوص المقدسة. وفضلا عن ذلك يطالب الأصوليون بأن تستند البنى الأساسية في الكنيسة إلى تصريحات عقائدية كثيفة وتتكيف تكيفا ماديا مع البنى القديمة الوردة في كتابهم المقدس الأمر الذي يحول دون أي نمو وتقدم ويعارض الحركة المسكونية وتتجذر أصول هذه النزعة في اليقظة الدينية التي عمت أمريكا بين القرنين الثامن عشر والتاسع عشر وقد كانت أفكاره مقبولة من جميع الكنائس البروتستانتيه تقريبا وقد نشأ هذا الفكر كفكر معارض لدراسة الكتاب المقدس عندهم دراسة تاريخية نقدية ورفضت أن يكون هناك توافق بين ما يصل إليه العلم يوميا وما هو مسجل في كتابهم المقدس ويعتبر هذا الفكر اليوم من العوائق الهامه التي تحول دون المسيرة المسكونية لبعض الكنائس البروتستانتيه فمصطلح الأصولية إذن هو مصطلح استثمرته العالمانية في محاربتها للدين المحرف ووصمت به كل من يحاول العودة بأدراج العلمانيين إلى الكنيسة أي حد عايز يرجع ثاني للكنيسة فألو أنت أصولي وطبعا كان في حرب بين عالمينين الذين يريدون فصل الدين عن الحياة وبين الأصوليين، فبالتالي هذا المصطلح الأصولية من كان من الأسلحة التي استعملها العالمانيون لينفر الناس من العودة إلى الدين النصراني على أساس أن هؤلاء هم إيه أصوليون والناس تعرف تاريخ هذا المصطلح. اذا فهو يخير بين العلم والجهل والتقدم والتاخر فلما تستعمل كلمه اصوليه في محاربه أو في مواجهه العلمانيه يبقى دايما بيقفز لذهن الشخص العادي في الثقافه الغربيه علماني في مقابلة أصولية. العلماني ده بتاع العلم والاصولي بتاع الجهل العلماني ده بتاع التنوير الأصولي بتاع الظلام العلماني ده التقدم والتحضر الأصولي بتاع التأخر فالأصولي بالوصف العالماني هو شخص يعادي العقل والتفكير العلمي ويحاول بالقوة فرض نموذجه الفاسد وهو تراكم تاريخي مضاد مبني على الموقف الكنسي من العلم وإعمال العقل وما صاحب ذلك من محاكم للتفتيش وحرق للعلماء يقول الدكتور محمد عمار الأصوليون في الغرب هم أهل الجمود والتقليد الذين يخاصمون العقل والمجاز والتأويل والقياس وينسحبون من العصر فيقفون عند التفسير الحرفي للنصوص بينما الأصوليون في الحضارة الإسلامية هم علماء وصول الفقه وزي ما قلنا علماء وصول الفقه دول القمة في النضج العقلي والذكاء والعبقرية والمنهجة. ها يقول بينما الأصليون في الحضارة الإسلامية هم علماء أصول الفقه اي هم أهل الاستنباط والاستدلال والاجتهاد والتجديد نعيد هذه العبارة لأهميتها يقول الدكتور محمد عمارة حفظه الله الأصوليون في الغرب هم أهل الجمود والتقليد الذين يخاصمون العقل والمجازه والتأويل والقياس وينسحبون من العصر فيقفون عند التفسير الحرفي للنصوص بينما الأصليون في الحضارة الإسلامية هم علماء وصول الفقه أي هم أهل الاستنباط والاستدلال والاجتهاد والتجديد يعني يترتب على ما سبق أن الغرب عندما أطلق مصطلح الأصولية على بعض أبنائه فإن ذلك كان رجعا لعنصرين أساسيين الأول العداء الكامن بين العالمانية والكنيسة بكل ملابساته وتطوراته ثانيا الخلافات المذهبية داخل النصرانية المحرفة ثم انتقل الأستاذ الهيثم إلى بيان الدلالات التي يتضمنها المصطلح يعني إذا أطلق مصطلح الأصولية فما هي الدلالات؟ التي يعكسها هذا الإطلاق على فهم العقل الغربي المتلقي وده حسب الرؤى الغربية الاصطلاح يعني الشخص الغربي صاحب الثقافة الغربية لما يسمع كلمة أصولية إيه؟ الذي يقفز إلى ذهني التصور الموجود إنت بتسمع كلمة دبابة كل واحد منكم الآن رسم صورة الدبابة في ذهني طيارة قلم كتاب قمر شمس وهكذا. فأي شيء أنت لأنك مكون صورة في ذهن ومخزنها في الذاكرة فأول ما بتسمع على طول بيبقى فيه في ذهنك إيه؟ صورة طيب لما يسمع هو مصطلح أصولي إيه اللي بيتبادل لذهن؟ إيه اللي في داخل عقله لكلمة أصولي الشخص الغربي اللي هو منغمس في الثقافة الغربية إذا أطلق هذا المصطلح عند الرجل الغربي فورا يقفز إليه هذه الدلالات أولا الأصوليون معتقداتهم فاسدة اثنين الأصوليون يتسمون بالتعصب والتصلب والإصرار على الأصول القديمة دون تجديد وذلك بالعودة إلى الأصول والجذور والتمسك بها والتصرف والتكلم وفقها ثالثا الأصوليون يسعون إلى احداث تغييرات متطرفة في الفكر والعادات السائدة والأحوال والمؤسسات القائمة رابعا الأصليون يدعون التلقي المباشرة عن الله خامسا الأصوليون يؤمنون بالعصمة الحرفية لكل كلمة في كتابهم المقدس فالكتاب عندهم معصوم من الخطأ سادسا الأصوليون يعتقدون بأنه يجب أن يفسر كتابهم المقدس عندهم بشكل لفظي غير قابل للتأويل الأدبي أو التاريخي سابعا الأصوليون لا يعتدون بنيات المؤلفين الأمر الذي يعقم كل بحث تفسيري وكل تفهم عميق للنصوص المقدسة عندهم ثامنا الأصوليون يعرقلون أي نمو وأي تقدم كنسي فهم يطالبون بأن تستند البنى الأساسية في الكنيسة إلى تصريحات عقائدية كثيفة وتتكيف تكيفا ماديا مع البنى القديمة الوارده في كتابهم المقدس عندهم 9- الأصوليون يعادون العقل والتفكير العلمي 10- الأصوليون يعارضون أي توافق محتمل لما توصل له العلم الحديث يومياً وبينما هو مدون في الكتاب المقدس عندهم 11- الأصوليون يرفضون نظرية التفور والارتقاء لداروين لمخالفتها قصة الخلق التوراتية التي يؤمنون بها طبعا في فرق بينهم يرفضونها بسبب معارضة كتابهم وبين أن نرفضها نحن أساسا أيضا لمعارضتها للوحي المحفوظ ثم أيضا لأن لفشلها من ناحية الألمية من ناحية الأدل ثاني عشر الأصولية ظاهرة عامة تسعى إلى فرض هيمنتها وسيطرتها ونموذجها الثقافي بأي وسيلة بما فيها القوة الثالث عشر الأصولية لا تقف عند حدود النصرانية فالغرب يرى أن هناك أصولية أشد خطورة من الأصولية النصرانية على المجتمع الغربي ألا وهي ما يسمونه بالأصولية الإسلامية فحصل تعميم ان هذا الدلالة مصطرح الأصول عندهم عمموها على الإسلامي أيضا طبعا هذا فيه من الظلم ما فيه تلك هي الدلالات التي يتم إسقاطها فور إطلاق المصطلح في كل وقت وحين ينتقل بعد ذلك لمصطلح له علاقة أيضا مصطلح الأصولية وهو الراديكالية والتسامح فيتكلم أولا عن مصطلح الراديكالية وعلاقته بمصطلح الأصولية يقول ارتبط مصطلح الأصولية ارتباطا وثيقا بمصطلح الراديكالية والراديكالية مصطلح قديم منذ العصور الوسطى وهي تعريب للكلمة الإنكليزية راديكاليزم أي التطرفية أو الراديكالية وأصلها كلمة راديكال التي تعني بالعربية أصل أو جذر ويقصد بها عموما كما يقصد أيضا من كلمة الأصولية العودة إلى الأصول والجذور والتمسك بها والتصرف أو التكلم وفقها ومن معاني الراديكالية كذلك التطرف أي النزعة إلى إحداث تغييرات متطرفة في الفكر والعادات السائدة والأحوال والمؤسسات القائمة وقد ظهرت في بداية الأمر كلمة راديكالية ظهرت للإشارة إلى تصلب رجال الكنيسة الغربية في مواجهة التحرر السياسي والفكري والعلمي في أوروبا وللدلالة على تصلب رجال الكنيسة وراديكاليتهم يعني تعصبهم وتصلبهم وإصرارهم على الأصول القديمة دون تجديد ولكنها أصبحت تشير فيما بعد إلى العكس وإلى التغيير ليس بمعنى العودة للجذور فقط ولكن التغيير عموما بشكل جذري حيث أصبحت تنسب إلى جذور الشيء يقال إن الجذريون أو الراديكاليون هم الذين يريدون تغيير النظام الاجتماعي والسياسي من جذوره يعني حصل بعد كده مع تطور الوقت بتستعمل استعمال آخر يعني زي ما قلنا إن الرديكالية زي الأصولية إن العودة للجذور والتمسك بها والتصرف وفقا لها من معاني الرديكالية أيضا إيه التطرف النزع إلى إحداث تغييرات متطرفة في المجتمع لكن دلوقتي يعني أو أحيانا بتستعمل الراديكالية مش بهذا المعنى الذي ذكرناه ألفا لكن بمعنى التغيير بشكل جذري مش شرط بقى الشكل يكون موافق لإيه الأشياء القديمة الأصول القديمة لكن أي تغيير يأتي من الجذور فبيسموه تغيير راديكالي فهو تغيير موافقا للأمور العصرية بس يكون راديكالي يعني من من من, من, من جذور الإيه من الجذر يعني ها يقول لكنها أصبحت تشير فيما بعد إلى العكس وإلى التغيير ليس بمعنى العودة للجذور فقط ولكن التغيير عموما التغيير الجذري بشكل جذري يقال إن الجذريون أو الراديكاليون هم الذين يريدون تغيير النظام الاجتماعي والسياسي من جذوره ولهذا فسرها البعض على أنها تعبر عن الإصلاح الأساسي من الأعماق أو الجذور لكن الغرب صبغ مصطلح الراديكالية بمعنى آخر وهو التطرف وإضاف إليه معنى العنف والإرهاب وألسقه بالإسلام والمسلمين في العصر الحديث وقد أصبح أكثر ارتباطا في الوقت الراهن بالتيارات الإسلامية في إشارة لسعيها لتغيير الواقع الحالي من جذوره والعودة إلى الجذور والأصول الأولى ثم انتقل مصطلح التسامح وعلاقته بمصطلح الأصولية فيقول من المصطلحات الموجهة والمرتبطة أيضا باصطلاح الأصولية والذي استخدمته الدول الأوروبية من قبل في القضاء على الخلافة الإسلامية العثمانية مصطلح التسامح فالتسامح قيمة معتبرة في الشريعة الإسلامية وفق المقاصد الشرعية لكن له ضوابطه الشرعية وما يدين وما وقيت للاستعمال حددها العلماء وهذا يذكر بما أسلفناه من أن المصطلح قد يكون عربيا وإسلاميا في لفظه، لكن استعماله وما يعبر عنه ومقصد المتلفظ به يختلف عن ظاهره إذا الإشكال ليس في التسامح الذي عرفته الشريعة الإسلامية والتاريخ الإسلامي لكن الإشكال يكمن في توظيف الغرب لمسترح التسامح لتحقيق مقاربة خاصة به زي ما تكلمنا كثيرا وقلنا أن التسامح والتعصب مجاله ليس الاعتقاد لكن مجاله المعاملة ولا يلا علاقة بالاعتقاد الخدعة التي أدخلوها على الناس ان أنت خلوك تتنازل على خطك عشان تبقى متسامح عشان تاخد لقب المتسامح ووسام التسامح وفي الحقيقة هو الغرب يحاول يستعمل مصطلحات لإيه؟ لتحقيق مآرب خاصة كما استعمل لفظ التسامح في الدولة العثمانية لضربها فيه لطعنها في قلبها والمساهمة في انهيارها ففرضوا أشياء كثيرة بحجة التسامح وهي تفد في عدد الدولة فتا فالتعصب والتسامح مجاله المعاملة المعاملة مش الاعتقاد المعاملة أن اليهودي أو النصراني أو الكتابي يبقى أنت متعصب لو ظلمته لو بخصت حقا لو اعتديت عليه بدي تتعصب لكن كوني أعتقد أنه كافر أو أنه خالد في جهنم إذا مات على هذه العقيدة واضح فهذا مش معناه أننا متعصب لا هم فهموا الناس بدي تعصب، في حين هم مش بيبصوا من الزواج الثانيه دايما هم بيجوا علينا احنا جماعة النخبويين ويقولون إيه بقى إيه أن أنتم متعصرين وأنتم مش متسامحين ويبدأ يعمل إيه وصل المتسامح المزعوم بتاعهم هم إلى حد انه خلوا الناس يرفعوا الصليب في حين يعني أنا لما أقول عليه كافر أنا متطرف ومتعصب الله طب وهو بيقول عليه إيه هم يعتقدون أن أنا كفار مش كده ولا دي مش هندخل الملكوت ها هم يعتقدون أن القرآن والعياذ بالله كذب مفترى وليس من عند الله ليه ما قلتوش أنهم متعصبين لأنهم يكذبون القرآن هم يعتقدون أن المسيح صلب وهذا مصادم للقران الكريم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه. له فليه دائما نحن حظنا في المصطلحات دي عند جماعة النخبويين لأنهم مش عايشين معنا ولا عايشين في يعني, يعني ثقافتنا لأن في حوادث لو أحكيها حاجة متحكة الحقيقة ومؤلمة في نفس الوقت يعني أن يوسف العظم كان حكى انه مرة كان بيصلوا في إحدى أحد المطارات فجوم يصلوا فكان مجمع دور العصر فواحد من النخبويين المثقفين وقف وقال له ده دين جديد بقى تصلوا الصماتين في وقت واحد قال له اتصدق حنصلي كل صلاة اثنين كمان ركعتين فالرجل ابدأ التعجب بشيء ايه دي الدين دي الجديد اللي انتو بتعملوه ده فهم عايشين في جو تاني تماما مش حاسين بينا ما ما يعني يعني ثقافتنا غير ثقافتهم ومع ذلك يريدون ان يفرضوها علينا فرضا ويدعوا الحوار هم اعداء اعداء الحوار لان الحوار دايما يعني ايه تم تجهيزه مسبقا بحيث يحاصر المفاهيم الاسلاميه ولا يسمح لها بالتنفس واضح يعني واحد ماسك الميكروفون وقاعد يشتم ويتطاول على الدين ويتطاول على المفاهيم الإسلامية ويشوه فالشاهد الشاهد يعني من الكلام ان هو بيعتقد القرآن محرف او استغفر الله بيعتقد القرآن ليس كلام الله ويعتقد أن محمدا ليس رسول الله عليه الصلاه والسلام ويعتقد ان ديننا دين باطل ومع ذلك ما سمعناش حد بيتهمه بالتعصب لكن أنا لما اقول عليه كافر ايه التعصب ده ده في ناس دلوقتي وصلت الغربة عند المثقفين دول النخبويين والنكبويون دي مش مش نخبة إنه إن هو بيستغربوا جدا يقولك تصوروا دول بيقولوا أنه صاره كفار أو أن اليهود هيدروحوا النار يعني كأنها شيء يعني في غاية التخلف يعني إزاي النازي بتفكر سبحان الله يعني معناها مع عمره ما أرى القرآن الكريم مرة واحدة ده إذا كان يؤمن به بعيد عننا تماما هم ومع ذلك يريدون أن يقهرون بصورة جديدة هو الإعلام هو هو بتاع مبارك لم يتغير ومازال عايش في وهم الماضي لكن إن شاء الله الأيام سوف تصحح له هذه الصورة فوصل الأمر انك أنت عشان تبقى تسامح يلا مسلمين ويا اخباط في المظاهرات ارفعوا الصليب مع الهلال لا لا يمكن إسلام يسمح بهذا اطلاقا. لأن الصليب شارة فيها طعن في عقيدتي في طعن في القرآن الكريم لما أرفعه في بطريقة فيها تقديس أو احترام معناه أنني أكذب بالقرآن الكريم الذي قطع وجزم بقوله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه نفس حادثة الصلب لو لما يتعرض لها القرآن قضية عادية. ممكن تشبه أن تكون عادية ما هيش مشكلة بالنسبة لليهود معروف لأن اليهود هم قتلت الأنبياء ده شيء معروف في تاريخهم قتلوا يحيى وقتلوا زكريا ده شيء عادي عند اليوم يعني ده لو لم يتعرض لها القرآن لكن متى ما تعرض القرآن بالنفي القاطع لقضية الصلب فإذا كل من عظم الشعار أو الرمز الذي يدل على حدوث الصلب صلب المسيح فإنه يخرج من مله الإسلام يكفر لماذا أنه يكذب القرآن الكريم فالمفروض أن النصراني زي ما النصراني المهذب بيجي في رمضان و. ما يكلش قدام المسلم احتراما لمشاعره في شهر رمضان واضح ففي هذه الحالة المفروض انه برضو يعني ما يجرح شعوري بانه يرفع شعار خاصة ما كل المكان فيه مسلمين واقباط في تكذيب القرآن واضح فهما فهموا ناس ذات تسامح هو الهلال احنا بنقول لهم لا عايزين هلال ولا صليب لان احنا الهلال لما نلغي مش هيخسرنا حاجة الهلال بالعافية كده خلوه رمز دينيا وحطوه على أعلام الدول لكن ما عندناش دليل شرع ان الهلال له اي علاقه بالمسلمين كخصيصة من خصائصهم الهلال يمكن عشان شهر رمضان مثلا صيام رمضان طيب ما هي الصين بتت- التقويم عندها بيكون وفقا لتقويم الهلالي في الصين واضح فعمليه الهلال احنا بالنسبه مستعدين نتنازل احنا نتنازل عن الهلال وانتم تتنازلوا عن الصليب خليه على مصر بس لأن انتم لما يعني لما على الهلال احنا بالنسبه مش لكن لما نرفع الصليب خروج من ملة الإسلام، فده مش مسموش تعصب، لا علاقة بين التعصب وبين العقائد، العقائد داخل قلبي، أعقد عليها قلبي، فبالتالي لا يجوز أن يرفع شعار على سبيل الاحترام والتقديس يصادم القرآن الكريم، أنا أقصد في التجمعات اللي فيها مسلمين، هم في كنائس محررين في موضوع الصليب، لكن انا أقول الناس اللي بتصفنا بالتعصب. لما يقاوم مثل هذا الوضع يعني. على الأحوال نعود إلى موضوعنا فالتسامح مجاله المعاملة وليس مجاله الإيه؟ الاعتقاد فهم فهموا الناس ان رفع الصليب معهل هذا تسامح لا علاقة لو ده تكذيب صريح للقران الكريم وخروج من ملة الإسلام طبعا احنا لا نكفر الناس دي لأنهم جهلة ولم يبين لهم أحد هذا الفعل الشنيع يقول الإشكال إذن ليس في التسامح فقد عرفته الشريعة الإسلامية والتاريخ الإسلامي ولكن الإشكال يكمن في توظيف الغرب لمصطلح التسامح لتحقيق مآرب خاصة به فمن خلال دراسة علي أومليل لمفهوم التسامح وفق المنظور الغربي والتي حملت عنوان المقارنة لمفهوم التسامح في الاستعمالين الغربي والإسلامي استخلص أمليل أن التسامح الغربي كان وليد حروب القرن السادس عشر الدينية في أوروبا وأن استعماله أدى في نهاية المطاف إلى التسليم بحق الاختلاف في الاعتقاد والرأي وإقرار حريتهما وأنه مع التدخل الأوروبي في البلاد الإسلامية استعمل هذا المبدأ لمقاصد أخرى يبقى أول مرة ظهر فيها مصطلحة التسامح كان في القرن السادس عشر في أوروبا ليه؟ لأن كان حصل بينهم حروب دينية يعني رهيبة جدا يعني كلمنا بالتفصيل في محاضرات الإسلام والسيف وبينا دي أكذب كذبة في الدنيا أفرى الفرة وأكذب الكذب ادعاء أن الإسلام انتشر بالسيف كذبة يعني خطيرة جدا مخالفة تمامة للحقيقة وإن لا يوجد دين انتشر بالسيف وبالقهر وبالمذابح سوى النصرانية وده كلام من مراجعهم هم مش مسلمين بس اللي بيقولوه، فده كلمنا عليه بالتفصيل في سلسلة الرد على موضوع انتشار الإسلام بالسيف فالحروب كانت بينهم شهيدة جدا وكان فيها قدر من التعصب الرهيب داخل الفرق النصرانية فبالتالي لما دفعوا ثمناً غالياً لهذا الصراع وهذه الحروب والقتال والضحايا وكذا وكذا والتخريب انتهوا في ذلك جماعنا عشان نعيش مع بعض كفايه كده اباده وبدأ يظهر لفظ التسامح التسامح يعني اللي هو كل واحد يتحمل التاني ويتسامح معاه ويقر له ان هو له عقيدته والآخر له عقيدته حرية الرأي وحرية العقيدة فدي بداية مصطلح التسامح نشأ في القرن السادس عشر الميلادي عقب ما عانته أوروبا من الحروب الليه النصرانية النصرانية ومع التدخل الأوروبي في البلاد الإسلامية استعمل هذا المبدأ لمقاصد أخرى فباسمه حجة التسامح سعت القوى الأوروبية في القرن التاسع عشر إلى تفكيك الدولة العثمانية وإلى أن تنزع منها الحماية على الأقليات غير الإسلامية بدأ الدولة العثمانية باسم التسامح فورد عليها أنها تفرض امتيازات للإِه لغير المسلمين داخل مجتمع الإسلام وداخل دولة عثمانية فبدأت هذه الكيانات تتمدد داخل الدولة وتعيث فيها فسادا ولهذا وقف علماء الأمة ضد مفهوم التسامح ودافعوا عن نقيضه اللي هو مفهوم الإِه التعصب لا كمبدأين أين في ذاتهما بل بحسب دلالتهما وما يقصدان إليه إلى المسلمين بذلك يعني ان امتراح التسامح ونبذ التعصب هما في رأي علماء المسلمين حينها دعوة تخفي قصدا معينا وهو النيل من وحدة الأمة مصدر قوة المسلمين يبقى كان في عرف الغربي التسامح وسيلة لتحطيم وتفريق وتفكيك الدولة العثمانية والتعصب اللي هو ايه بقى التعصب يعني تمسك المسلمين بدينهم وبعاقذتهم يبقى هذا تعصب فقالوا لا إحنا عايزين التعصب إن كان رفضا حب آلي محمد فليشهد الثقلاني يثقلاني أني رافضي إن كان ده اللي تقصدون بالتعصب فإحنا متعصبين إننا نحافظ على عقيدتي ولا أتنازل عنها ثم يناقش وضع الغرب بين توظيف مصطلح الأصولية وتذويب الهوية الإسلامية يبين هنا كيف أن الغرب استعمل مصطلح الأصولية كي يذوب ويقضي على الهوية المتميزة للإسلام فيتكلم أولاً عن الغرب وقيامه بتصنيف المسلمين يقول الصراع العقدي بين أهل الكتاب والإسلام من ناحية والمطامع الاستعمارية للغرب العالماني في العالم الإسلامي من ناحية أخرى جعلهم يستثمرون مصطلح الأصولية التنفيري لمواجهة الدفع الإسلامي من قبل علماء المسلمين اليقظين ومن قبل اليقظة الإسلامية الجماهيرية فالغرب عندما يتعامل مع العالم الإسلامي فإنه يقسمه إلى ثلاث شرائح بيصنف المسلمين إلى علمانية وإصلاحية وأصولية دي عدة الشغل لأجل القضاء على هوية الإسلامية دي الألات اللي بيستعملوها عشان يعملوا عملية الجراحة النفسية للمسلمين لينزعوا مفاهيم ويزرعوا مفاهيم أخرى فهو بيقسم العالم الإسلام إلى عالمانيين وإصلاحيين وأصوليين ويضع استراتيجيته وفقا لهذا التقسيم الذي توضحه مذكرة مرفوعة من كونجرس الأمريكي بعنوان المسلمون الأصوليون وسياسة الولايات المتحدة والتي أعدها دانيل بايبز الأستاذ الزائر بمركز هار جامعة هارفارد لدراسات الشرق الأوسط جاء في المذكرة هناك ثلاثة مداخل للإسلام هي المدخل العلماني والمدخل الإصلاحي والمدخل الأصولي وتفصيلها كالأتي أولاً المدخل العلماني يرى دانيل بايبس أن المسلمين العلمانيين وحنعد التعبير بس إن التعابير غلط. لكن كواقع يعني المسلمين العلمانيين يعتقدون أن تحقيق النجاح في العالم الحديث يتطلب أن يطرح بعيدا كل شيء يقف في طريق محاكاة الغرب. وبيعتبر دول ال بيمسك المسلمين أسيم وثلاث طبقات هبدأ بالعلمانيين. فبيقول العلمانيين إذا يعتقدون أن تحقيق النجاح يمكن عالم الإسلامي يحقق نجاحا في هذا العصر إلا بأن يتمسك تماما بتقليد الغرب ومحاكاته ويتخلص تماما من كل ما يتعارض مع الثقافة الغربية ولهذا فإنهم لهم من العلمانين أو النخبة أو فإنهم اقترحوا الانسحاب الكامل للدين من الحياة العامة ورفضوا بناء على ذلك الالتزام بأوامر الشريعة هي دي حقيقة العلمانية واضح فالفئة العلمانية هو بيعتبره المسلمين العلمانيين لكن أنا شايف مسلمين العلمين دي زي ايه المسلمين اليهود المسلمين النصارى لان العلمانية دين ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك هي, هي أسلوب حياة واضح فهي دين لكن في نفس الوقت احنا مش بنكفر العلمانيين الذين لم يعلنوا براءتهم من الإسلام لكن بقول هم جهلة يرتكبون أشياء تتنافى مع الإسلام وعاقية الإسلام لجهلهم لكن علشان بس الناس اللي بتصدد في الكلام واتدخلنا في موضوع تاني لكن احنا بقولهم جهلة لا يعرفون ان هذه الاشياء تخالف دين الاسلام الذي ينتسبون اليه فالواجب يعني تعليمهم اذا المدخل العلماني بيعتبر ان هو اول فئة فيهم هي المسلمين العالمينيين دول فكرهم ايه بقى يعتقدون ان تحقيق النجاح في العالم الحديث يتطلب ان يطرح بعيدا كل شيء يقف في طريق محاكاة الغرب، ولهذا فإنهم العلمانيين المسلمين اقترحوا الانسحاب الكامل للدين من الحياة العامة. لازم الدين ينسحب الدين يحبس داخل القفص الصدري، داخل جدران المسجد. لا علاقة له إطلاقاً بالحياة العامة. وده هنتكلم عليه بالتفصيل في قضية العلمانية. ورفضوا بناء على ذلك الالتزام بأوامر الشريعة من زواج للرجل بأكثر من واحدة أو أن يكون رئيس الدولة مسلما بالضرورة وقد خضعت تركيا للمبادئ العالمانية كما فعلت دول أخرى ذلك بما دي الفئة الأولى من المسلمين العلمانيين رفض تماما للدين ان يدخل في الحياة وفي نفس الوقت إيه؟ تبني محاكاة الغرب في كل ثقافات الغرب طبعا اسماء الإعلام في هذا المجال معروفة طه حسين سلام موسى كثير ناس كثير جدا معروفة بهذا المبدأ يعني المشهور المدخل الإصلاحي بقى يوضح بايبز أنه في الوقت الذي طرح العالمانيون الشريعة بعيدا واحتضنوا المدنية الغربية دمج الإصلاحيون المسلمون الاثنين معا دي مدرسة إصلاحية اللي هي مش بتخلص من الإسلام ولكن عندها قابلية لإيه؟ لما يسمونها الإصلاح الديني تغيير في مفاهيم الإسلام حتى توافق مع الثقافة الغربية ولا تفترض التصادم ودي طبعا تمثلها مدرسة مين؟ حامل عبده يسمونه الإصلاحيين في الوقت الذي طرح فيه العالم نيون الشريعة بعيدا واحتضنوا المدنية الغربية دمج الإصلاحيون المسلمون الاثنين معا وفسروا الشريعة بطريقة تجعلها متطابقة مع ترائق الغرب ويسروا عملية قبول الممارسات الغربية التي رغبوا في تبنيها فقد حول المصلحون الإسلام إلى دين ذي نمط خاص وقد تأثر العديد من المسلمين بهذا المدخل الإصلاحي وأقروه لسياساتهم يفضلوا برضو مسلمين وعظموا الإسلام بس يعني يحصل نوع من الاندماج بين الثقافة الإسلامية والثقافة الغربية بحيث يتطابقان. الجيم القسم الثالث المسلمين المسلمين له المدخل الأصولي يبين بايبس أنه على عكس الجماعتين السابقتين من العالمين والإصلاحيين فإن هناك الأصوليين الذين يرون أن الشريعة يجب أن تطبق بكل تفاصيلها وأن أوامر الله ونواهيه يجب أن تنفذ كاملة وأن ذلك الزام على المسلمين جميعا وهو في نفس الوقت المصدر الأساسي لقوتهم وأن الشريعة صالحة للتطبيق اليوم كما كانت صالحة للتطبيق في الماضي وفي الوقت الذي يقبل فيه العالمانيون والإصلاحيون المدنية الغربية يرفض الأصليون الغرب كلية وهم يصرون على عدائهم الدائب للولايات المتحدة في الوقت الذي فيه للاتجاه للاتجاهين الآخرين وجهات نظر مختلفة عن أمريكا ومنهم من يفضلها حدد الغرب معركته في العالم الإسلامي مع الشريحة الثالثة فالحرب بين الغرب بالنسبه للعالم الإسلامي يخرج منها العالمانيون ويخرج منها الإصلاحيون. ويبقى الحرب معلنة على الأصوليين كما يعني ذكر فالحرب محددة أنها ضد الشريحة الثالثة الموسومة بالأصولية والتي وضع لها إطارا وصفيا يشابه الإطار الموضوع للأصولية المسيحية بالعافية خلوا الأصوليين المسلمين أضفوا على كلمة نفس الدلالات التي كانوا يطلقونها على الأصوليين النصارى كما ذكرنا في بداية الكلام ينتقل بعد ذلك إلى كلام الموسوعة البريطانية وكيف أنها رسمت صورة وصفية لما أسموهم الأصولية الإسلامية يقول تقسيم الكونجرس الأمريكي السابق للمسلمين تقاربت معه الموسوعة البريطانية في تصنيفها لتقوم بعده برسم صورة وصفية ذات دلالات عقدية وسياسية لما أطلقت عليه الأصولية الإسلامية معتبرة تلك الدلالات أمورا منبوذة يجب مواجهتها والحد من تنامي المؤمنين بها لأنها في تصورها تمثل خطرا حقيقيا على المصالح الغربية وعلى ما أسموه نهضة العالم الإسلامي وثقافة السلام العالمية ويلمس المدقق البصمة اليهودية في وضع الدلالات وتوجيهها الذهني للمواطن الغربي المهيئ مسبقا لرفض الأصولية المسيحية فلما يجي في المنسوع البريطانية ويعرفوا الأصولية الإسلامية ويخطبوا حس ووجدان المثقف الغربي بنفس الظلال اللي هي بتطفيها كلمة الأصولية اللي هم كلهم بيكرهوها وعارفين الأصولية معنى كذا وكذا وكذا فطبقوا نفس الشيء على الأصولية الإسلامية ليحدثوا نوع من النفور والكرهية لهذا النوع من المسلمين يمكن عرض التصور البريطاني لمن أطلق عليه مصف الأصوليين الإسلاميين من خلال تحليل رؤية المسوع البريطانية لما تطلق عليه الأصولية الإسلامية أولا ترى المسوعة البريطانية أن الأصوليين الإسلاميين يصرون على التفسير الحرفي للكتاب المقدس الذي هو القرآن الكريم طبعا التفسير الحرفي بالذات التفسير يعني ما تقولش تكلموا عن التفسير لنست تعلمنا أنتو كيف نتعامل مع؟ كلام الله تبارك وتعالى إمتى بيكون في تأويل وإمتى بيكون فيه حمل على الحقيقة أو كل هذه الأشياء فيها تفاصيل طبعا مؤلفة فيها يعني مجلدات عظاما لكن هم بيبدأوا بهذا المعنى عشان يقرنونا بالأصولية النصرانية التي تعتبر التفسير الحرفي لدلالات الفاظ كتابهم اللي هم يقولون هو مقدس ونحن نعتقد أنه محرف بخلاف القرآن الكريم فإنه كتاب محفوظ قطعا ثانيا ترى الموسوعه أنهم أي الأصولين الإسلاميين يصرون على أن الدين شوفوا الجريمة ترى الموصوعة أنهم يصرون على أن الدين يشمل جميع نواحي الحياة وبالتالي فالدين والسياسة لا يمكن فصلهما وبالتالي هو الدين برضه في ذهنه كنيسة واللي عملته فيه فالأصولين دول برضه عايزين يعملوا نفس الدور في العالم الإسلامي ترى الموضوع أنهم يصرون على أن الدين يشمل جميع نواح الحياة النخبة وولاد الناس المثقفين يرون أن الدين يجب أن ينفصل عن الحياة تقليدا لسادتهم الغربيين وعشان كده بيحاولوا يفرضوا فرضا ويهموا الناس بالطنين الإعلامي أن دي جريمة وبيتكلموا كانها منزلة لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين من قال هذا ليس أنت نتحدد الدين يبقى فين وما يبقاش فين فدي عقيدتنا أن الإسلام نظام شامل للحياة كلها إذن أيضا هذا البعد مما يعني أضيف إلى التعريف الأصولي الإسلامية في الموسوعة البريطانية ترى الموسوعة أنهم يصرون على أن الدين يشمل جميع نواحي الحياة يسمونه پان islamism pan يعني إيه دين شامل لكل مجالات الحياة لا ينفصل عن الاقتصاد ولا السياسة ولا الاجتماع ولا أي نوع من نظم الحياة الإسلام له نظامه وذاتيته وهويته المستقلة تصفهم الموسوعة بأنهم متزمتون Revivalists وهذا الوصف بالتزمت تردعه الموسوعة لدعوتهم للدعوة إلى نقاء الإسلام كما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم وطبق طوال التاريخ الاسلامي واضح هي ريفايفل اصلا معناها ايه ريفايفل أو ريفايفاليزم ها ايوه احياء او تجديد الحركه التجديديه بتوصف بهذا الوصف ف يعني فهم بيكلموا على كلمه الاحياء ده يعني تزمت تزمت على القديم. طيب إيه سر وصف الإسلاميين بالتزمت؟ إنهم يحيون القديم، يجددون الدين والمفاهيم الأولى في العصور الأولى الإسلامية. ها فا الوصف بالتزمت بتعزوه الموضوعة إلى إيه؟ أنهم يعودون إلى نقاء الإسلام كما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وطبق طوال التاريخ الإسلامي. توضح الموسوعة البريطانية أنهم يعتقدون أنهم منخرطون في حرب مقدسة وجهاد ضد الأعداء خامسا تبين الموسوعة أن لديهم تصورات عن مؤامرات يهودية وماسونية وأن تلك التصورات بنظر الموسوعة فأخوذ مباشرة من الكتابات المعادية للسامية ترى الموسوعة البريطانية أن الأصوليين الإسلاميين مستاؤون من هيمنة الغرب السياسية والاقتصادية على الشرق الأوسط سابعا تصور المنصوع الأصوليين بأنهم يكنون العداء للغرب ومن صور هذا العداء رفض الحداثة كلية ثامنا وتبين أنه على الرغم من رفضهم للحداثة فإنه تجدر الإشارة أن, أن الإسلاميين لا يرفضون التكنولوجيا الحديثة تعتبر الموسوعة البريطانية الأصولية الإسلامية السنية أكثر خطورة من الأصولية الإسلامية الشيعية عشرة تضرب الموسوعة البريطانية مثالا على من تراهم أصليين وهي حركة حماس الفلسطينية والتي ترى الموسوعة أنها أنشئت أساسا لمقاومة ما ينظر إليه مش لمقاومة ما ينظر إليه على أنه احتلال لأرضهم من قبل إسرائيل وتوضح الموسوع أن الحركة ملتزمة أيضا بإنشاء دولة إسلامية بحتة وأنها تعرض فكرة قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وتصر على القتال والجهاد لطرد الإسرائيليين من كل من فلسطين من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط ومن لبنان إلى مصر حيث تذكر الموسوعة أن ذلك ما تجعله حركة حماس مبررا. لما وصفته الموضوع بالهجمات الإرهابية على الإسرائيليين. ثم بعد ذلك يناقش فكرة دور الغرب في فرض نظريات العلمانية من قبل الإسلام. يعني بيقول وبيعرض الغرب يقول إزاي الإسلاميين بيرفضوا نحن نفرض عليهم الإيه هذه النظريات؟ يقول نظريات التحديث العالمية. التي يحاول الغرب فرضها على العالم وينتقد بشدة أي محاولة لرفضها من قبل الإسلام ومن أسماهم الأصوريين في الوقت الذي يوضح الغرب أنهم يقبلون بالتكنولوجيا الحديثة هي نظريات رفضت لعذائها الواضح للدين عامة والإسلام خاصة ومحاولة ولودها على حساب الإسلام السفير الأمريكي هيرمان إليتز يقول في تقريره أمام الكونغرس الأمريكي إن النظريات الأمريكية عن التحديث قد رفضت الدين تماما النظريات الأمريكية عن التحديث رفضت الدين تماما ورفضت الإسلام بصفة خاصة ولم تعطيه وزنه الحقيقي بل كانت تتمسك بمقولة إن هذا الإسلام العتيق هو أحد العوامل المعوقة للتحديث وقد أظهر خبراء التحديث فهما سطحيا لإمكانية تطبيق الإسلام في الحياة المعاصرة وكانت توصيتهم في هذا الصدد قصيرة النظر بيقول اللي بيدعوه ده الخواجه بيكتب في تقرير لإيه؟ أمام الكونجرس الأمريكي تخيلوا كاتب التقرير ده بيقدمه للكونجرس الأمريكي بيقول فيه أن, إن, إن الناس اللي بيدعوه أن الإسلام غير قادر على التحديث والحياة العصرية الحديثة والمفاهيم العصرية الحديثة بيقول ده فهم سطحي لإمكانية تطبيق الإسلام في الحياه المعاصرة وكانت توصيتهم في هذا الصدد قصيرة النظر هو ما بيقول إيه وانتبهوا لقد أثبت الإسلام على عكس ما نحاه الخبراء بأنه حي وقوي وقادر ده الخواجة. بيقول لقد أثبت الإسلام على عكس ما نحاه الخبراء بانه حي وقوي وقادر على مواجهه الحكومات التي قبلت بشكل اعمى هذه الصور من التحديث حي وقوي وقادر على مواجهه الحكومات اللي هي بتحكم العالم الاسلامي واللي هي فرض عليه فرضا الهيمنه الغربية الثقافيه الغربية فالاسلام قادر على ان يواجه هذه الحكومات وان يعني يصحح هذا الاتجاه لقد أثبت الإسلام على عكس ما نحاه الخبراء بأنه حي وقوي وقادر على مواجهة الحكومات التي قبلت بشكل أعمى هذه الصور من التحديث واعتقدت أنها في حاجة إليها وأنها بإمكانها اجبار شعوبها على قبول صور التحديث هذه حتى ولو كان ذلك على حساب القيم الاجتماعية عميقة الجذور في الثقافة الإسلامية يعني حتى لما نتكلم مثلا على إيه هنقول على يعني تعليم المرأة كمثال طيب المرأة إيه كانت مشاكل المناقبات في عهد مبارك؟ وقوف حرس الجماعة أمام الباب ليمنعه من التعليم طيب هؤلاء عايزين يتعلمه وقوف الحرص وترض المناقبات الامتحانات والتمييز والاضطهاد الذي تعرضنا له مجرد أنهن يعني يلتزمنا بحكم شرعي واضح فالتناقض غريب جداً بيفكرني على طول بنفس صناديق الاختراع لما كان اللي يحصل استفتاء أو انتخاب البرلمان بالذات في اللي قبل اللي فات ده. ده شيء حيفضل يذكر في التاريخ على أنه من الأشياء المضحكة جدا يعني يعني كان البوليس السري والأمن المركزي يقف أمام اللجان عشان يمنعوا الناس من دخول إلى اللجان مش كده وبس الناس لا تستسلم جابوا عصي وخشب وسمروها وعملوا سلالم وحطوا السلم على السور بتاع اللجنة الانتخاب وبدأوا يقفزوا من السور عشان يدخلوا يصوتوا يعني فهيذكر في التاريخ طبعا حاجة مضحكه جدا يعني فالمهم الناس بقت تقفز من السور وتخاطر عشان تدخل يدخل جوا اللجنة يضربوه ويمنعوه من التصويت يجي الاخر حرامي نفسه على الصندوق يعني حاجة الحقيقة يعني دي كل ده كله ده كان مصور طبعا وهذا كله موثق نفس الشيء يعني أنت منين بتقولهم طب ما بلاش الملايين اللي كانت بتهدر في الانتخابات ويعملوا أنتوا عايزينه خلاص نفس الشيء يقولك دول أعداء العلم وأعداء كذا والمرأة مش عارف عندهم إيه وعايزين المرأة تبقى جاهلة طيب ولما المرأة كانت راح تتعلم في الجامعة أو حتى تروح تحضر امتحان ويقفون لها أو يخرجوها من اللجنة أو يهينونها كل ذه يعني يعني يعني هذا تناقض لأن هي رغبة في التعلم وأنتم الذين تحاربونه هو النخبويين أو النكبويون عايزين رسمين تصور لك أنت ملتزم في تصور في دماغهم لازم تم أزعي التصور ده حذاري أن تحاول أن تقنعني أنك أحسن وأفضل من هذا التصور أنت جاهل يبقى لازم تبدل جاهل أوعى تحاول تأخذ صورة ان أنت وذلك يعني أنا فاكر أحد الأسدزة الإخوة المدرسين الكبار مش عايز أقول الإسم طبعا وإن كان هذا يشرفنا لكن هو يعتبر أقوى أو من اقوى اطباء الاسكندريه في الأمراض الكلى والاخ اللي حيتو قد كده وهو كف كفاءه يعني غير عاديه في في في تخصصه فضل الله كله يقر بكفاءته اللي يعني العاليه جدا سمع تطاير صيته الى اذاعه الاسكندريه قناة الخامسه فاتصلوا بالف عايزينك تيجي تعمل معنا حديث عن الفشل الكلوي في برنامج كذا الساعة كذا وفضلوا يرح عليه ويطاردونه عشان يجي يسجل أو يعني على الهواء على مباشر يعني ومن ساعة ما نزل من بيته ويتصلوا به وهو في السيارة انت فين دلوقتي هو عاد علينا احنا مستنيينك وإلحاح في ذل عايزينه يجي لان مكسب كبير لهم ان هذا الدكتورش الشهير يجي يسجل في هذا او يجي يعني يتحدث في هذا البرنامج على الهواء فطبعا انتوا عارفين اللي حصل اكيد حفظنا الاسليم دي خلاص والله... لا رحم الله ايام مبارك منه لله فيعني الـ الـ الـ الاخ راح يعني ودخل بتاع الاستوديو بص لقى صرفات غريبة ومريبة واذا بوجوه غير وجوه التي كانت تكلمه كل ثلاث دقائق بالتليفون الناس اتطربت جدا شافوا ملتحي رقوه ملتحيا يا للكارثة كيف يصعد واحد ملتحي ويقول للناس ان في ملتحين اكفاء في العلوم الدنيويه ومتفوقون ده, ده حيهد النظريه بتاعتنا اللي احنا عايزين نغرسها في الناس احنا المثقفين وانتم كذا فطبعا الرجل يعني لحد ما جه بقى مدير القناه وقال والله إحنا عندنا الحقيقه عطل هيمنعنا ان إحنا نبث على الهواء مباشره الان فاحنا بنعتذر جدا ونتاسف طبعا هو فاهم الموضوع وغادر فده مجرد لأنه ملتحي مش ومع كفاءته العليا التي يقدر بها الجميع فإحنا راينا حياة من الاضطهاد يعني ما يستوجب إقامة حملة لمناهضة التمييز ضد الإسلاميين في مصر التمييز ضدنا لأننا مسلمون لأن هذه عقيدتنا. ده تمييز المصطلح اللي يستعملوه مع جنوب افريقيا مناهضة التمييز العنصري في جنوب افريقيا وفي أمريكا لحد الستينيات وفي داخل فلسطين إلى اليوم هو راسم صورة وغضب عنك لازم تبقى موافق لهذه الصورة حذاري أنك تخرج عنها فبالتالي كل اتصرفات مليئة على هذا الأساس إن هو مش قادر يصدق أنه هؤلاء ناس متفوقون ناس أكفاء ناس عمليون ناس قدموا كثيرا جدا لخدمة الهالي والفقراء والمساكين وعلموا الناس وفعلوا وفعلوا قادر قادروا يصدق فذلك بيرجأ لحلة الإيه؟ الإنكار لأنه مش عايز يغير الصور اللي هو رسمها لازم تبقى أنت في الخارج زي الصورة اللي في الداخل عندي لازم وحرام عليك أن تخرج عن هذا الإطار طبعا بإذن الله تعالى سوف يقهرهم أهل لا إله إلا الله ويصححون لهم هذه الصورة إن إنما يكون طوعا إن شاء الله <تصفيق> ثم ينتقل إلى موضوع مهم جدا وهو مصطلح الأصولية وهاجس الخوف من الإسلام يقول هناك دراسات غربية كثيرة دابت على الحديث عن العلاقة بين ما وصفوه بالأصولية الإسلامية والغرب الرأسمالي لوحظ على هذه الدراسات أنها تنضح بالخوف من الإسلام والحركات الإسلامية المرتبطة به والتي أضحت في تصورهم تشكل تهديدا للحضارة العالمية بوجه عام والحضارة الأوروبية بوجه خاص. فوفقا لهذه الدراسات أصبح العالم الآن يعيش ما يصفونه بعصر التهديد الإسلامي. هو مترجمة هنا the era of Islamic threat. عصر التهديد الإسلامي. خوف وهلع panic أو اللي هو ال الفوبيا اللي هي خوف غير منطقي. مالا ممكن الخوف من النار خوف من الثعبان من الأسد لأنه خوف منطقي. لكن لما خف من ال من من المكان العالي من المكان الداية ده مرض واضح ده مرض ف هم زرعوا الفوبيا دي أو الخوف غير المبرر من الإسلام في الغرب بيدعوا عشان يجملوا صلتهم إن هم ضد الإسلام وفوبيا في الغرب ويحاولوا يحاربوه لكن الغريب جدا ودي من الجريمة الجرائم العظمى التي ارتكبها النظام مبارك إنه زرع الخوف في قلوب الناس من الإسلام في داخل قلوب المسلمين في داخل قلوب المسلمين فيه خوف من أي شيء إسلامي يا ابن ما تلتحيش يا ابن ما تصليش في الجامعة خلينا نعيش في حالنا هيعتقلوك ويعذبوك هيفصلوك من وظيفتك مش هتقدر تكمل الدراسات بتاعتك لما تيجي في الامتحان هيتطهدوك مش ده الواقع ولا إحنا بنفتري عليهم خوف زرع زرع ولا حياة إحنا برضو المصريين معضوين الخوف لسه متغلغ السرطان بي بي بيخترق بجذوره جميع أكساء الجسد بيتغلغل فيها حتى في ناس لسه عايشه أسرى لهذا الخوف لماذا نتغلغل في داخل الناس من شده القهر والظلم والاستعباد طيب في الغرب شيء وارد ان يحصل تعصب ضد الاسلام ونشر ما يسمى بالاسلاموفوبيا طب وداخل بلادنا اصبح الناس وأبنائنا يخافوا من الاسلام يقول له لا ما تقولش يا نعم لحسن بعدين هيحكموا بالشراع الإسلامية هي نعم هيتحكموا بالشراع الإسلامية طب وهو فاهم يعني إيه شراع الإسلامية ما شهم حاجة ده القسم اللي حلف عليه حسين كامل بهاء الدين لما في أحد المؤتمرات في الاجتماع لمجلس الوزراء هنا في الإسكندرية مش إحنا جابيني المحطس الوزارة فده المقر الصيفي لمجلس الوزراء قال لهم, لهم أنتوا اعلانين جدا كان المبارك طبعا أكثر واحد يعني نشر كلمة التطرف والإرهاب وربطها بالإسلام فبيقول لهم أنتوا مشكلة التطرف تؤرخكم سيبوا لي أنا مناهج التعليم وأنا حلو لكم مشكلة التطرف حتى لو عليكم الطالب من الجامعة ما يعرفش ميز بين المسلم والمسيحي على حد تعبيره وده اللي احنا وصلنا له نشر الأمية بالإسلام تشويه مفاهيم الإسلام تشويه التاريخ الإسلامي يعني حاجة عجيبة جدا وده ملف كبير جدا جدا ويعني أعتقد أحد كلامنا فيه من زبان قوي أو أوى أيام بداية الموضوع تطور التعليم على يد فتح سرور هو الذي فتح باب الشر ثم أعقبه هذا الشخص المسمى حسين كامل بهاء الدين طبيب أطفال يقول فأفقا لهذه الدراسات أصبح العالم الآن يعيش ما يصفونه بعصر التهديد الإسلامي وارض الإعلام المغرض بمنتهى الظلم يمارس نفس الشيء التخويف نشر الخوف هو بيستعمل أسلحة قادرة في الحقيقة يعني أما الحادثة اللي حصلت في الصعيد بدون ذكر تفاصيلها ان واحد رح أطع أذن واحد, واحد نصرانه مشكلة معينة اتهامات الله أعلم صحيحة أو لا ما داشت تكلم فيها لكن حادثة حصلت تثير المسلم ان هذا الرجل بيفعل كذا وكذا من أشياء السيئة جدا فهو غار الغير فعل رجل وهو ممكن يكونش ملتزم شخص عادي الله أعلم ما اعرفوش يعني ايه صفته بالضبط لكن مهم ان هو انغضب لما يقال من كذا وكذا ورح جايب قطع الاذن القبطي جرايد فورا ما كدبتش خبر السلفيون يقيمون الحدود على الناس في الشوارع السلفيون قادمون السلفيون سيفعلون بكم كذا يعني هو الواحد دلوقتي اختباما أن الله سبحانه وتعالى سيبطل كيدهم ويضل الله الظالمين لأن هذه الأساليب القذرة ممكن تنفع مؤقتا لكن مع الوقت لازم كل شيء حينكشف فالحملة إشارسة جدا على أن الأخوة السلفيين الحقوا حيقيموا الحد في شعيتل الناس وحيقطعوا ديهم ويجلدوهم ويرجموهم وإلى آخرين فنفس الشيء استعمال طيب هو اللي عايز يدور ما يلاقيش في بلد زي مصر بهذه المساحة مليون كيلومتر مربع و 85 مليون ما ينفعش بي يدور ما يلاقيش إيش كل يوم أو 20 حدثة في وسط 85 مليون واحد وارد جدا تحصل حوادث بس هو هذا موسم التشنيع على السلفية فحدثة ممكن الشخص لو قلت له ما ما عرفش أصلا أو ممكن يكون ما بيصليش اللي هم على طول خلوه سلفي وأصعب ما يكون السلفي يقع في هذا الخطأ يعني يجب شيء يكاد لا يصدق أبدا ان السلفي يقطع ودن واحد بهذه الطريقة بدون تثبت وبدون تحري وإتقانع كما هو معروف عن منهج السلفي فشيء صعب إن السلفين يعملوا كذا شيء وكذا وكذا علشان ده وصف ديني يعني كأن وصف ديني ده إيه كأنه أجرب أعياه هداؤه ده مصاب بمرض الجرب اللي اسمه الوصف الديني إيه وصف ديني تتكلم إيه بتكلم بوذيين هندوس بدأت يقول لك أنا مش عايز أقوله وصف ديني ليه ما تقولش وصف ديني ليه ليه عشان عايز يوصي هو بيبعت رسالة بيبعت رسالة يعني إياكم تقربوا من وصف الدين إياكم تجيبوا آية أو حديث في كلامكم فهي رسائل لكن أنا واثق تمانا الله سيحبط كيدهم يقول فوفقا لهذه الدراسات أصبح العالم الآن يعيش ما يصفونه بعصر التهديد الإسلامي خاصة مع زيادة انخراط الإسلام في المجالات السياسية ومن ثم ووفقا لهذه الكتابات فقد دعا الغرب إلى وجوب تحرك الساسة والباحثين للتصدي لشبح الأصولية السياسية الإسلامية وأن تتضافر الجهود من أجل القضاء عليها قبل أن يتفاقم خطرها اكتفي بهذا القطر أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم سبحانك الله ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله لأنت